يَسْتَنفِتُونَ كُلَّ لَا يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ الْمُرْءُ عَلَى كَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ فَلَن يَنصُ وما ترك وإن هو يرثها إلا يكن لها ولد فإِن كانت تثنيني فلنغمس اولو اساني مما ترك وان كان اخ وترجالهم وانيس وَلِلْإِنْسِ سَيَئِينُ يُبَيِّنُونَ لَكُمْ أَن تَعْبُدُوا إِلَهَ والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها ال مَن أُغْفِ بِالْعُقُود أُحِلَّت لَنكُون بَهِيَمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَأَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُم إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي مَا يُرِيد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حلو شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد, ولا الهدي ولا القلائد دُونَ وَلَا أَمْنٌ مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِن رَّبِّهِمْ وَعَطَاءً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَوْدُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صُدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فَتَقُولُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ